119. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون 121- يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين 122- واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا وَلَا شيئا مِنْهَا يقبل وَلَا شفاعة مِنْهَا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون 123- من الذين في العون يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم